ورسم الله إليك شيخنا سائل يقول ما هو الصحيح في سبب نزول قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في الحقيقة اختلفت واختلفت اختلف السبب في نزول هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإن كان الصحيح أنه لم يثبت شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لكن سأبين الصحيح في, في هذا الذي ورد في السنة ذكروا بأن يهوديا اتى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أتزعم أن ربك يجيب الدعاء وقد زعمت أن ما بين, السماء ما بين الأرض إلى السماء خمسمائة عام فكيف يعني يسأل هذا اليهودي بذلك فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداعي إذا دعا وهذا في الحقيقة الإسناد أقرب إلى الوضع أي أنه كذب ولم تثبت هذه القصة لأنها جاءت من رواية الكلب والكلب متهم بالكذب أقوى ما ورد في هذا الباب وهو الذي يصحح به سبب النزول هي المراسله التي جاءت في هذا الباب مرسل عطاء ومرسل قتادة ومرسل كذلك جاء من مرسل عبيد الله ابن عبيد أو, أو من مرسل عبد الله ابن عبيد ابن عمير فهذه المراسيل في الحقيقة مراسيل صحيحة فابن جريج يرويه عن عطاء ابن أبي رباح أن عطاء يقول لما أنزل الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم سالوا وقالوا في أي ساعة أي في أي ساعة ندعو فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وكذلك جاء ذلك من عن قتادة كما يرويه يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قال لما أنزل الله وقال ربكم ادعوني استجب لكم قالوا في أي ساعة فقف الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع ذا دعا وكذلك من حديث أو من مرسل عبد الله بن عبيد بن عمير كذلك وهذا يبين لك أن قتادة وعطاء وعبد الله لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركوا زمن التشريع فهذا يبين أن هذه مراسيل ولكن إن شاء الله هذه المراسيل مما يقوي بعضها بعضا مما يقوي بعضها بعضا فنقول إذن الصح ما ورد في هذا الباب هي هذه المراسيل التي جاءت أن هذه الآية وإذا سألك عبادي عني جاءت بعد قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أي جاءت مبينة لقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فأنزل الله بكرمه وبفضله وبنعمته سبحانه وتعالى يبين أنه قريب حتى يسارع الإنسان في مرضات ربه وحتى يكثر من الدعاء ويلح في الدعاء فقال سبحانه وتعالى وإذا سالك عبادي عني فإني قريب سائلا الله عز وجل يجعل هذه الآية حجة لنا ونجعلنا ممن يعملون بمثل هذا ومن الذين يسارعون في مرضات ربهم مخلصين خاشعين إنه ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى أعلم